كلا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ وَمَا أَدَّرَاكَ مَا سِجِّينِ كِتَابُ الْمَرْقُومِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إِلَى ضَالٰنٍ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَضْرُونَ هَلْ ثُوِي بَالْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ